أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ في سبيل الله إذ قالوا لنبي له بعث لنا نبك تقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلون قد اخرجنا هون وما دبنا اننا قعد في سبيل الله وقد اخرجنا وقد اخرجنا من ديارنا لَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْفِتَانُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا تَكِيدَ عَنْهُمْ بِكِتَابٍ وَرَنَدَ إِلَّا قَلِيلًا فِيهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم صالوت ملكا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم قارون ملكا قالوا له الملك علينا ونحن احق بالملكين قالوا ونحن احق بالملك منه ونحن احق بالملك منه ولم سعة من المال ونحن أحب بالملك منه ولم يبت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسقة في العلم والجسم قال الله صفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن فيه سكينة من ربكم وبكية مما ترك آل موسى وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُمُ إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لآية لكم